أَوِ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ أُخْرِجَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَالِئُونَ وَصِيقًا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَذُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ, وينذرونكم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ان شاققت كلمه الاباد على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها الى دخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين واشيق الذين اتقوا ردهم الى الجنه